يا جاري محمود، سأرحل عن هذا الحي هذا خبر غير جيد، ما السبب؟ الحي الذي نسكن فيه غير نظيف، وفيه كثير من الأوساخ لا ترحل عن الحي إذن، ماذا أفعل؟ سأطلب من أهل الحي أن نجتمع في بيتي، ونناقش هذه المشكلة أيها الجيران نريد أن نناقش مشكلة النظافة في الحي إنها مشكلة كبيرة الأوساخ في كل مكان والأمراض انتشرت بين أهل الحي نقوم بنظافة الحي مرة كل أسبوع ولا أحد يرمي الأوساخ في الطريق ومن يجد أوساخا في الطريق يضعها في حاويات النظافة غدا نبدأ النظافة من الرابعة إلى السادسة عصرا غدا نبدأ إن شاء الله